الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عبث وتولى أن جاءه الأعمى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَتَّقِى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَإِنْ تَعْنُهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ إِر مِن دَررَ أُتِلَإِ سَانُمَا أَكْفَرَ من أَ شيءَ خَلَقَ مِنُّ بُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَّرَ ثَُّ السَّبلَ يَسَّرَ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 خُبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَأَحَدَاءٍ قُمُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعَ عَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يوم اذن شأنه وجوه يوم اذن مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم اذن عليها غبر ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النجوم ونزعت واذا الماوودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة اذلفت علمت نفس ما احضرت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 مُطَاعٍ ثُمَّ آمِين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُنْفُقِ الْمُبِين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ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 سَقَرَت وَإِذَا الْكواكبُ اكْتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحارُ جُرِعَتْ وَإِذَا الْقُبورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ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 صُلْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل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 ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ تشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يثقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهدهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن أولئك لضافر في ظلين فاليوما الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثُم بل الكفار ما كانوا يفعلون اذا السماء شقت وأذنت لربها وحفت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كبحا فملاقيه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 فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْورُ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا أَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ان النار ذات الوقود اذ هم عليها اقعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العظيم يؤمنوا بالله العظيم إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لهم ما عليها حافظ فَالْفُولِإِ سَانُ مَِّ خُلِقُ خُلِقَ مَِّا إِ دَافقُ يَخْرُجُ مِن بَْنِ الصُللْلبِ وَالدَّرَائب إَِّهُ عَ رَجِعه لَ قادِل يَوومَتُ بَلَ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِدٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَعْجَ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والَّذِي أَخْرجَ المَعى فجَعَلَهُهُثَ أَنْ أَحْوى سَن قُرئكَ فَل تَسَ إَِّ مَ شَ أَولهَّ إِهُ يَعلَمُ الجَهرَ وَمَا يَغْفى وَأَنْ يُسْرِكَ لِلْيُثْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وَلَا يغني من جوع وجوه من يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا صُرُفٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَاذِقُ مَصْفُوفَةٌ وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ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 فَمَنْ عَذَّبَ مُلَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يسر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 ان ربك لفي مرصاد فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُمْ فَقَدَرَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ وَتَكُونُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ قد لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عِبَادَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وادخلي جنتي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 يقول أهلكت مالاً لبداً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولساناً وشفتي وهديناه النجدين وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بقواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَذُقْ يَا هَا فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يغلق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 لَنَا نَا لَنَا آخِرَةٌ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولن سوف يرضى والضحى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 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَثِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ووضعنا عنك وذرك الذي ام قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْلُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْذُ فِي أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اقرأ باسم ربك الذي خلق خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَأَى أَن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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناذية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فِيهَا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمُِ إَِّا لِيعبُد اللهَّ مُخْنِصينَ لَّينَحونَفَ أَ وَيُقمُ الصناتَ وَيُتُ الزَّكَ وَيُقمُ الصوَناتَ وَيُتُ الزَّكَاتَ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 جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عنهم عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعماله فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوثقن به جمعا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 نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون النار جهيم ام لا ترونها عينا يقين ام لا تسالن عن نعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يَحْسَبُ أن مَا لَهُمُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّصْطَدَةٌ في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم سِجيل فَجَعَلَم كَاصْفِ مَكُول لإلَ فِي قُنش إلَ فِي رِرحْلَتَ الشّتَِ وَ الصَّف فَلْعَبُدُ رََّهَاَ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ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 اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا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 الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا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 صدق الله التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وجلت وذلت لجبروته الصعاب ولامت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو توكلت وإليه متاب صدق من حسبنا به كفيلا صدق من اتخذناه وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا ونحن على ما قال خالقنا وربنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب لك الحمد ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت لنا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد كما وفقتنا لصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوتك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 نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ازدأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاءه منا وأحدنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الغلل وأسبغ علينا به النعم وادفعنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعمات من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وقلت في كتابك يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كنت بك نظاما وافصح ما بيان وابينا حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزياده والنقصان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 ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ج... اللهم آنس به في القبر وحشتنا اللهم آنس به في القبر وحشتنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك وجناتك ولا تجعل ممن تبعه القرآن وكان حجة عليه فزج في قفاه إلى النار اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الجنه واجعل, ال... واجعل الد... وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصب في الفقر والغناء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك قرة عين لنا لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضر في غير ضر وامضره ولا فتنه مضله واذا اردت بعبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا سنك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا وارحم لنزول الموت مصرعنا وآنس في القبور وحشتنا وارحم فغر أفواهنا ومنشر وجوهنا وارحم مقوفنا بين يديك اللهم لطفت في عظمنا دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمك ما فوق عرشك كعلمك ما تحت أرضك وكانت وساوسة الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي جبر لجبروتك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهان الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير وإنك لمحسن إلينا وإنا لمسيبون إلى أنفسنا فيما بينها وبينك تتودد إلينا ونتبوض إليك ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك فعب بفضلك على من غره جهله اللهم اغفر فيها في هذه الليله اجمع بين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنباً إلا غفرته ولا ديناً إلا قضيته ولا همّاً إلا فرجته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا غائباً إلا رددته ولا أسيراً إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح بلاد المسلمين وأرخص أسعارهم وعاف مرضاهم وارحم موتاهم وادفع عنهم الغلاء والوباء اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدي يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا قوي يا عزيز يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ل لما تريد انت تعلم السر واخفى اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب إنا نسألك توبة نصوحا اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة على من قرآها وسمعها وجمعها وأمن على دعائها اللهم أنزل من بركتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في دورهم وارفعنا بها عندك في علين اللهم اجعلنا ممن حفظ للقرآن حدوده اللهم اجعلنا ممن أقام حروفه وحافظ على حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اغفر لنا ما بدر منا من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة قرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أنر به قلوبنا وأنر به قبورنا واشرح به صدورنا اللهم اشرح به صدورنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على قاعتك اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد الذي لا شريك له اللهم إنا نسألك بأننا نعلم أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق وأنك تبعث من في القبور اللهم ما انك انت كل ما الى انفسنا لا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيه وانا نثق الا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن وإنك أنت الوهاب اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا كريم اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ولا تخذنا يوم العرض عليك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 رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اهدنا وسددنا وارزقنا وعافنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخاطك والنار إلهنا ما أحوجنا إلى نقائك وما أعظم رجاءنا لجزائك وأنت الكريم الذي لا يخيب عندك أمل الآمنين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين إلهنا إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا فإن محبتك لك محبتنا لك قد أجارتنا فتول من أمرنا ما أنت أهله وعد فضلك وكرمك على من غره جهله إلهنا إنك لم تزل بنا ضراً أيام حياتنا فلا تقطعنا بالرك بعد مماتنا ما ولقد رجونا ممن تعلنا في حياتنا بإحسانه أن يسعفنا عند مماتنا بغفرانه اللهم اسعدنا عند مماتنا بغفرانه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا عظيما من يا واسع الموفره يا با يطول يدين بالرحمه يا صاحب كل ندوى ويا من تنى كل شكوى يا ربنا وسيدنا وغايت رغبتنا نسالك يا الله ان لا تشوي وجوهنا منا اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار اللهم حرم وجوهنا على النار إلى أنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسرت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاهل وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر ولا يجذيب آلام أحد ولا يبلغ مدحك قول قائن اللهم أنزل علينا الرحمة والثكينة في هذه الليلة أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعلت فروقنا من بعده معصوما اللهم تقبل منا ما قدمنا في رمضان على تقصيرنا اللهم أعذ علينا رمضان سنين متتالية ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم أعذ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا صالحا يطربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم, اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم ثبت إخواننا في, غز في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت قلوبنا وبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدد رميهم واقذف الرعب في قلوب اعدائهم اللهم قاتل الكفره والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويعادون اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم واجعل باسهم بين هم شديدا اللهم قذف الرعب في قلوبهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اغفر لجميع اخواننا المسلمين الذين اوصونا بالدعاء من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا. من كان منهم حاضرا ومن كان غائبا اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا وارحمهم رحمة واسعة اللهم تقبل منا إنك أنت السمين العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين